فَمَا مَعَكُمْ اِن ذُكِّرْتُمْ بَل أنتم قَوْمٌ مسرفون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 إن كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد يا حسره على العباد ما من رسول الا كانوا به يستهزئون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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض, مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قَالَ الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينفرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قالوا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 أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عدو مبين، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ